Book 2. 51. Wahedun Wahamsun. Wahedun Wahamsun. A face comisioane. Hadhaul Hajat. Hadhaul Vreau să merg la bibliotecă. Uridu an Avhaba. إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. فروس مرجلة لبرارية. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. <تصفيق> أريد أن أذهب إلى كوشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أشتري كتاباً Vreau să cumpăr un ziar. Uridu an esterie jarida. Urid an esterie jarida. Vreau să merg la bibliotecă ca să împrumut o carte. Uridu n-evhab il-el-mectebet il-amma. Likei esteira kitaban. Urid n-evhab il-el-mectebe il-amma. Likei esteira. كتابا. وراء سمرج للكتابية كاس أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. وراء <تصفيق> <تصفيق> أريد أن أذهب إلى الكيوش لكي أشتري جريدة. <تصفيق> أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. وراء سمر على أبتيجان. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. وراء سمر على سوبرماركت. أريد أن أذهب إلى, إلى سوبرماركت. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. وراء سمرج لبروتار. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. وراء سكومبر أوبيرك دوكيلار. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. حمام خبز حمام وخبز عادي. Vreau să merg la optician ca să-mi cumpăr o pereche de ochelari. Uridu an adhab ila akhisai nazarat li ashtari nazara. li ashtari nazara. Vreau să merg la supermarket ca să cumpăr fructe și legume. Uridu an adhab ila supermarket li ashtari fawakih